بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أرض العلمين والصلاة والسلام الأثنان الأثنان على خير فرق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديث السنة بسنته إله المثيم أما بعد فأسأل الله العظيم ورد العالم الكريم أن يبارك مناب لكم في هذه الأوقات وأن يجعلنا علم لقاعته لأنه من على طاعته ومثبته من الغاطب فإن الله إذا أشاب عده في علمه ويستغل له في أوقاته فإن الجور منذي إما عن الإنسان وإما عن الإنسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم وإن خير ما يبارك بسببه في الأعمار والأوقات طاعة الله جميع جلاله وهين ما تسود من ظلام في العُمق وانبرحت في الفراغ واقامت العقل فلنضحى لوجه الله عز وجل واغتنم عميان فراغه وايام عظمته فيما ينفع في ديني او دنياي او اخرتي فإني ما هذا الشيء ذلك في العمل منه بصيرة صالحة فيما بينه وبين الله عز وجل وإما خير الطاعات الله سبحانه وتعالى طلب العلم والشرف على التزود من العلم الناسع الموروث من قتال الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يشهي الله به قلوب العباد ويصلح به حال العبد الجبهن يوم معاه يفر به درجة ويؤذم به أجرا ويكفل به خطيئة فالحمد لله على فضله والسكر له على توفيقه وإشتانه وبره فكم المشهوم من العلم حال بينه وبين العلم محالا من العرائق ولكن الله لا يفسر العلم ولا يسهمه إلا لمن أحد ومن تسير العلم تسير مجالسه وسهولة ذلك من الله كل جلاله حينما يبعد, يبعد عن الإنسان الشوالة والمشارك فنحن بالله جميعا إلا توفيقي نشكروه على خبره ومنه وإننا ينبغي أن يتراس به جميعنا التراسي للإخلاص في عمارة الأوقات في طاعة الله عز وجل فالإنسان إذا مرس الله بذبو في ذنبه فقضاه في طالب العلم أو في طاءة أو في قربة أو في ثلث رحمة أو في بر والد, والد أو غير ذلك من الطاعات لا ينقصه إلا أن يسأل الله الإخلاص فيوقن طالب العلم نسه دائما على الإخلاص قد قال بعض العلماء لو أن العالم يوصي طلابه في كل نجيم بل في كل شاعة بالإخلاص من وجه الله ما كان ذلك الكثيرا على حق الله سبحانه السلام والصلاه والسلام على خير كل وجماعه الخير كله في الاخبار ان الناس الذين قال انا شخص انسان يده الله ان نخدينا خلق القلب ان يرضينا عند الله ان نخدينا خلق القلب يبتغينا مراد الله سبحانه وتعالى فمن ذهب الى اخلص لله قلبه اصلح الله له ظاهره وفتح له ابواب رحمته حتى ولو جفت حيهته الان ولن نفهم ما يقال فإن الله ينفعه بهذا النبي فقد تغفر جنوبه وتسفر عيوبه وتفقد كهوه فالعلم كله الخير ما ضارك فمن الناس من يعطيه الله العلم العلم الثامن فيأخذه بغبه وإتقانه وإخلاص بمجر الله فيه ويخفر كل مسأله ويغفر كل ما يقال ثم ينفعه الله عز وجل بالعمل ثم ينفعه بالتعليم ومن الناس من هم ابو ندامك رؤيت هناك أعظم من هذا العلم لأنه مأخوذ من القرآن الله يقول حتاباً أنزلناه إليك المزارك وإذا دارت الله في الأصل ضركة في فروحه والضرء ثابع للأصل فإذا أراد الإنسان أن يدارع الله لأذي عنه أبقنه على أثناء الجزء إذا جلس في مجلس العلم ولم يبقى النتائج كلها في الوحم لله جبل جلاله ما الله دارك له في عمره فمرت عليه الساعة في ذكي الله ونحمد الله دل دمامه الكل قلبه أن الله آواء أن الله سبحانه وتعالى جعله يؤوي إلى نجال العلم وإلى رياض الذكر فهذه نعمة وكفى بها منه هم القوم لا أشخالهم جميل فقد يشعر من الإنسان نجال في العلم إذا لم يشعر بسببها فأنت مستجيد في مجلس العلم لهم وكان حالك ما كنت متقي بالله مخلصا لي وسي الله أنسو وجد بركة عظيما وخور كثير الأمر الثالث أيضا ربما أن الإنسان تطعب عليه المسائل ويرب ضدها وتكفر عليه في يدي نوعا من استعامة من الملد لكفرة المسائل فلا يملك للإنسان عن يسعر ولا يملك طالب العلم الشرق أن يؤمن فمن همان لا يشعار طالب جن وطالب دنيا وشتان ما دينا يخوب في جنار قشرة الله عز وجل والآخر يخوب في المنهلات والمهلكات حتى تهلكه وعياد بالله فلا يبال الله به في أي علية بذنها فكما ترى ولله النهر الأعلى كما ترى التاجر وهو في تجارك يسهر لينا ووسعه ويذن نفسه لذلك الأحيان يقف مواقف يتوسل ويرجو الخادم من والآلم عنده من أجل أن يربح الألف والألفين وضبما قال العالم العالم ديني بريد أن أخرشه يقوله أركوكم تتقنعين يساء الله يذن نفسه من أجل الدنيا وأنت الله أشرف وأعلم وأكلم عند الله شبحانه وتعالى متى مصدر ولم تبين فإن الله يأمن نحن كل من جمس النبيات والجنس ان تشرب الشراب وان تشربه بالثناء والنجم تسمع في رياض بسامه الملك فلا يمن الانسان ومن يمن كما من الله كنا من اصوله الله الله تعالى ان الامه تنعز الله بالاسلام كلما تسري من تجد بنا صناع خدمنا فلا عز الا بهذا الدين والله ان هذا الدين لنا والمساعد ربما صراحه انها يثيره ولكن ربها وإتقانها دخلت لأزهزيني والأخير ورغب الله لك من هذا العلم الهيدة ومن يحدث بالإكرام والإجناء في صدور الناس مثلا الله عز وجل ويتألم أن كل مسألة تتعلمها وتذبطها وتعطيها حصها من الإطران بوجه الله وفي الله وابتغاءنا عند الله ما هي إلا درجات لك عند الله سبحانه وتعلم فلتتفضل أو يتتفضل ينبغي علينا دائماً للتوافى أقول هذا أن أمن بحاجة دائماً ونصي دعمنا بعضاً هذا الجنب خاصة إلى أفضحة المجالس بالساعة, بالساعة والساعة والمثلات وكان الغلناء محمد الله يدعسون من بلد فراط الفجر إلى فراط الغرب وهو في المذاكرة كذلك ومدرس البلد ومنقش الذي نأخذه في مجلس أو مجلسين هم يأخذون الصدر وصفترين نادئين صراح الفجر إلى صراح الفجر ليس من بعض يومون في ورصهم وإقانهم في الوعح لهم الله من قوله من العلم والمعرفة والإقان وجمالهم من الفتن قليلا من خن لكنهم يردون رب كل مسألة فتقرأ الخن وتشرح لغاية وتشرح السلاح ويبين شكمها ويبين بليلها ثم نوضينا بخلاف بيها ثم بعد هذا كله تضرب على قولها وكان الشيخ يجيس إلى العشرة وإنه الخمسة عشر فيبقنهم يحفظ قارب وإنه نسألة فيسأل هذا ثم هذا ثم هذا حتى يتم المسائل عليه كل كان ينقل كله في مذاكرة هذين السطرين وهذا كله من هذا من القوم في سطرين الثلاث والأربع ساعات والخمس ساعات قمنا من دراء الفاء في ذات الشهر قد بني اكثر وهذا المحدد ما يجرى من ذلك رافق اذا كذبت صار العند اكثر وصار صبحه الميلاد العند اكثر في ذلك احتضار العند من ان نوصر انفسنا وكلما واذا زادت الشرع من الانسان وصعب عليه تحرر العند مصرف عليه مثل الاند لان خرجوا من الدار يا رسول الله فصاروا في الدنيا في اكثر ولذلك قال تقرب الله عليه وسلم في حال هذا الزمان ما انذار للامر فيه في نقي مثل هذه الايام الكثيره في التي فيها من يحيي من شوارب فيهن مثل قبل 50 قال يا رسول الله من لنا او لهم قام الذينكم إِنَّكُمْ تَجِدُونَ على الْحَقِّ أَعْوَانًا مُهِمْ لَا يُجِدُونَ عَلَى الْحَقِّ أَعْوَانًا فالإنسان كان الثلاث يجدون العين من النفس الصالحة المؤمن المظالمين وكتلون الإنسان على كل ثاني وعلى كل نحوة وكانوا يجدون على الحق أعواناً من قرنائهم وكانوا يجدون عن الحق أعواناً حتى من أبنائهم من ولكن اليوم للأراضي الإنسان أن يتفرغ بأيام يطلب فيها البند شغلة بأهلهم شغلة بجوامهم شغلة بمشاعة بحيطهم كل حد نصوب النقطة الأخيرة التي أشدأ من يدها عليها دائما ينظر على طالب البند أن يشتر أن هذا البند قريب إلى قبل حتى ولو كان المسألة غريبا لا تفاعد عن يدك يعني هم الأمور التي يفضل بها طالب العلم ربط العلم أن يحسن من نفسها الغريفة وأنها عديمة وأنها بعيدة الحاجة وأنه فلا عنها فتبتعد عنك وحين إذن يفهم مراتتها وأتراها العلم دائم تجعل شيء خط طالب العلم ينفرر بالعلم فرض عليك أن تبخنها وكل المسائل تعلمناها لا يكن الله نقول أننا نسأل عنها فضلاً عن المؤلمتها بنا فإذا بنا في يومنا الأيام فقع لنا هذه المسألة ويحتاج لجوابها لأنفسنا وإذا بنا يومنا يوم الأيام مؤلمتها عنها أمام الناس وأمام الناس وأمام الناس لن تأوى بها ما شاء لا تستعد عنك فالإنه هو بلاته بعيد عنك لأن الله سبحانه وتعالى جعلنا بنا مشكلة من المسألة فكيف إذا استعد الإنسان ولحاول الإنسان أن يقدر منه تباعداً أنه عنها تتاعد وذلك انظر إذا تحفظ سورة من القرآن رضو ما تجس الشهود فأنت تريد إتقانها وغضوها حتى تحفظه لما ما تجس ينتحنا الله صبره ومتحنا الله حبه فإذا وفقت لأكمل الدرجات وعظمها أخاط الله عزيز الله على عدم وجهه وعظمه فالشاهد من هذا النار الشهد أن نسائل هذا العنب عيده والله يمن أمنا لخير نعتزد في هذا النار والاحتزاز بالدين أول ما يبدأ بالعلماء يمكننا الدين لا تكون هذه المسائل ولا تقل فقهار تكون لأشياء غريلة أبداً تدرس المسائل وتبقينها لأنها كلها مدينة على الكتاب والسنة وعلى أصول المحيشة لفضاها غلماء الشريعة والإمن فكأن تصلش هذه المسائل لها في قلبك المحذب ولها في قلبك الإجنام والرغب لأنك إذا رغبت شيئاً أفقلتك وإذا أحددت شيئاً ضلطها. وان شعرت ان طالب العلم الذي تجعله يثمن ويمل ويظن ان درسه او فهمه هي درسه عند شعوري بهذا الامر فلما احفظ الصحابه وواما ما عليه المقرره الله تبارك وتعالى اظهرهم في ايضا بان الواحد قام او انما في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا يجدونك الاشد ايات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها ويعملوا بها وهنا المحنله حرام هو انهم يعني اعطوا منهم ان دور فيهم العذب اشرب عيالهم جفافه الشرب والفهم واهل اللسان والبنيان وكان قد منهم يعرف في من موضوعات الكلام موضوعات الالفاظ الان يظهر خاصه المطلقي والنقيض والظاهر والباطل ومفهومه ومضخه كل هذا كان عندهم بين ايديه فالشيء سهل المنال وما ذلك كان لا يتكاوذون من أشهر خياله فلما العلم على أدن وجوده وصدروا على منازله وأحواله وصادروا بوضعهم كذلك فلذلك أين على طالب العين جاء أن نشدها وأن نعتبز بهذا القيم والله والحن في أطهد مفألة من نساء الخير من النساء فهو هي هنا وهو شريعة وهي شريعتنا اللي بها نعتب و بها مفتخص وحينما نرى أهل الدنيا يتعلمون الكينيا والفيديا ويصبرون ويفتخرون وتجد الهندس يفتخب الهندسة وهو كفضاء يفتخب العمل وكل يتباهى يسمو ويعلم بما عنده من خطان الدنيا فكيفة وأنت تشتري سلعة الله كيف ننطلق الهندس كيف نطلق الوحيد ينضغ علينا ذائل من نعكس بكل مسأل وذو كل حكم وذو كل شرف لأنه تنزيل محكيم شميل. فلما كان السلام الصالح رحمه الله التابع من أجل الإحسان أنا هذه المشاعر بهذا الإلم المبارك وأعطى للإلم صلاح خالص وشبه وصلاح أود به شخص سلاح بهذا الإلم بل إلم سلاح والله إنها لتنسي الإنسان لذة النفس لذة من أعطى الإلم كم له ذلك نظر بهذا الإلم فنسأل الله العريم رب العرش تلينين ثانين من ملكة وشبه أن يبارك لما فينا تعلنا ومن الله من إجال وصالح من وجه الكريم نجد من رباني الله نقول رسول الله تعالى والشفعة الاثنين بقدر حقيهما يقول المصنف رحمه الله والشفة الاثنين بقدر حقيهما هذه النسألة من, من مسائل الشفعة مفرعة من على ما تقسم فقد بيّلنا أن الله عز وجل شرع الشفعة للشريف وبيّلنا نحل تلك الشفعة فلا اشكال أنه لو كان معك شريف وبئت أو بع ولن يقاطب وباع نصيبه فأردت أن تشفح كان لك لكن السؤال لو كانت الأرض أنتي وقعت فيها الشفعة بين ثلاثة أشخاص أنت ومعك شريكان إذا باء واحد من الشريكين لذلك يجبني بالسؤال هل الشفعة تكون لواحد منكما أو تكون لك إليكما وإذا كانت لك ولنا معك هو الشريك الثاني فهل تقسم بينكما بالسوية أو تكون على قدر من النساء الأولى الشفعة تثبت للإثنين وللثلاثة والأربعة أي لبقية الشركاء الذين لهم شراحة مع بعض في هذا الأقاض الذي لم يثبت إذن تثبت الشفعة لأكثر من واحد هذا النساء الأولى وهذا قل جنهارة أهل العلم محمد الله وسلم الخلق كلهم على أن الشفعة تثبت لأكثر من واحد وأنها لا تخفص للإثنين فقط إذا بقى أحدهم بل ممكن أن تكون الشبعة لأكثر من واحد المسألة الثامنة إذا كابت لأكثر من واحد فهناك صورتان الصورة الأولى أن يكون الشخصان الزربيان يكون مصيبهما بقدر من واحد مثل لو أن ثلاثة اشتروا أرضاً بثلاثمائة ألف ريال فذا واحد منهما سمعنا دارس ان انه قد بيع ثلث الارض والاثنان النيته بقيه كل منهما من هما يملك شلثا من الاثلاث الا من الارض اللي هنا فاذا كامل كل واحد منهما مثل نصيب الاخر ما في اشكال لانهما سيرتقسمان الشفاه فنقول لكل واحد من هنا لك الحق أن تشفع في نصر إذا كانت الأرض بـ 300 ألف واحد من هنا ونحن ثلاثة مصيبه بـ 200 ألف هذا المصيب الذي باقه بـ 200 ألف يقالني ولمن اشفع في هذا المصيب الذي يبيه بالنصر فيدفع كل واحد من هناك ويأخذ نصف الثلاث الذي هو سبس الأرض المدعاة نصف الأرض المدعاة الذي هو سبس الأرض قلها إذن الاثنين يعني الباقي أنه سبقها لقدر حقها الهما إذن إذا كان المصيب واحداً كانت تكون الأرض أثناء ما في إشتاء لكن المشكلة لو كانت الأرض التي بيعت لثلاث شركات أحدهم يملك الربع والثاني الربع والثالث لهم نصف فباع أحد الاثنين من الأولين ربع وربع الذي يملك لو فرضنا زيد وعمر ومحمد محمد له نصف الأربع وزيد له الربع وعمر له الربع فباع زيد أو عمر إذا باعدين بالربعة الأرض في ميرد السؤال كيف تكون الشفعة هل هي بأدد الرؤوس أو بقدر النصيب هل نسأل عند العلمات هل الشفعة الاثنين فأشفر بأدد الرؤوس أو بقدر النصيب إذا قلت بأدد الرؤوس تقسم الأرض بين الاثنين إذا كان اثنين يصبح يرشع كل واحد منه هناك نصف الربع يهدهم ويأخذه بنصف القيمة هذا بعدده أسه وإذا قلت بقدر الحفقة وهو صحيح يصبح محمد يشفح في ثلاثين الربع وزيد أو عمر يشفح في الباقي وهو ثلث الربع لأنها بقدر الحفقة وبناء على ذلك إذا تعدد الشركاء وباع ثلاثة اكثر كان ثلاثة انها أكثر فباع واحدا نظرنا إلى خصفة من الباقين وأعطيناهم حق الشفعة كل بقدر خصفته إن كان الثلث, الثلث. إن كان الربر أو ربر كان النصف النصف على التفصيل الذي تقدم إذن أولا الشفعة لا تختفر. بما إذا كان الشافعي واحدا بل تشمل من شاهد في الأرض الواحدة إذا كانوا شرفاء أكثر من شريكين النسألة الثانية إذا تبق أنها تكون لأكثر من شريكين هذا بقدر الخصص والشفق لا بأدد الرؤوس وهذا على أنصح قول الظلماء رحمه الله لأن الشفقة استحقت في النفر وهذا يملك من الأرض أكثر مما يملكه أخاه فاستحق أن يشفق بقدر ما منهبه هذا المراب المصنف والشفعة الاثنين أي بقدر حققه هنا الاثنين يعني إلى سبق صياد وليس المراب الاثنين يعني إلى أحدهما والآخر أراد النشاء إنما هي إذا كان الشركان إذا كان الشركان الثلاثين واثنين فأعشر أثنين سيئة أحدهما أخذ الآخر الظل أو ثلاث إذا قلنا إن الاثنين فأكثر لهم حق ومقاصلة في هذا المصيب الذي يبيه فلو أن أحد الاثنين قال لا أريد فيرد السؤال هل تشفر قدر شخصه أو يجب عليك أخذ الكل قال رسول الله إما أن يأخذ الكل أو يده إما أن يأخذ النصف كله الذي يبيه أو الربع كله الذي يجيه أو الثلث كله الذي يجيه وإلا انتمع عليها أن يأخذ قدر حصتي لأن يأخذ قدر حصتي إذا زاحمه شريكه أما إذا تراجع شريكه فنقول يتعقد الكل يتربد تترك الكل وهذه المسألة فيها إجماع من أهم العلم رحمه الله وحكى الإجماع على ذلك الإمام ابن مونجة رحمه الله في كتابة النشور للإجماع بيّن على ما هم يتفقوا على أنه إذا كانت منك أفضل أحد الشركاء عن الشفعة نقول للبراطي إِنَّا تأخذ كل أو تفر من؟ وإن اشترى إثنان حق واحد أو أفضه أو اشترى واحد شرطين من أرضين فقطة واحدة فللشفيع أفضه فللشفيع أفض أحدهم قال رحمه الله وإن اشترا اثنان حق واحد او عكسه ان اشترط هنا حق واحد كل هذه المنافع فروع على مثلها ويقتضي في الشفعه على قدر نصيب بقدر الشرط وكذلك على حساب الضرر الداهم فلو انك شريك مع واحد في ارض اشتريت بها هذه... اشتريتما هذه الأرض ب100000 ولكل واحد منكما نصيبها ذاق صاحبه نصف ما الذي يندك على قيمه وباء هذا النصف طبقات 2000 كل منهما اراد ربعا, ربعا اشترى ربع ان اذا كان لهم نصف فتكون منقسما انا ربع فاشترى هذا النصف ل2000 اشتراه زيد و من شريكك فيجوز لك أن تشتري من زين أو تشتري من عم فيجوز أن تدفع شفط واحد منهما وتشتريه لأن الشفعة شريعة لذلك الضرب فيجوز لك أن ترضى بشريكه وأن ترفض الآخر إذا رضيت بأحدهما شريكا له. قلت أنا أريد أن أشتر في نصيب زين أنا أرضى بأمره ولا أرضا لزيد أول حكس أرضا لزيد ولا او لعمر أو الضغر يأتيني من زيد ولا يأتي منا فاشتريت مصير زيد كامر لك أن تأخذ مصير زيد ولا كأن تأخذ مصير عمر ولذلك في هذه الحالة يوجد تشفير أفريق الصفقة لأن كل منهما له مصير كما لو باع أحد الشركاء دذلك عن تشفع في, في مصير هم. أو اشترى واسد شخصين من أرضين طفقة واحد اثنان وإن اشترى اثنان حق واحد أو عبتهم اشترى اثنان حق واحد او واحد حق اثنان اشترى واحد حق اثنان أكثر مثل الذي زيت الذي هو شريكك وعمر باعا نسيل بينهما واحد وهو بكر أو صالح فظجر ومشترى منهما لك أن تشتري قلنا باع زيد مصيبه إلى لك أن تشتري من أحدهما وتترك الآخر وبين نفتره، لك تخشن الضرر من أحدهما ولا تششى من الآخر هنا الأكثر إذا كان في السورة يشتري اثنان هنا يشتري واحد ويكون معك الشريكان فلو فرغنا اشتريتنا قطعة أرض لتسعين أمس دفع كل واحد منكم ثلاثين أمس فقسمت الأرض ألا ثلاثة يعني الشيخ الأصل أثلاث فلو كان الأعتذيج المعن سباعا اثنان نطيبيهنا إلى بكر فاشترى بكر الثلاثين لدي لجيه مهم بمئة أمس اشتراهما من حقي فان تقول انا شافع في نصيبي ديني او شافع في نصيبي عندي يعني تخطط جزءا من بي يعني انه ربما دخل عليك بالضرب في النفس ولم يدخل عليك يدخل عليك في النفس הוא عليك في الرغم ويدخل عليك في الثلاثين ولا يدخل عليك في الواحد ولذلك قالوا يا جوجوا ان تشتري مصيبة أحد هنا كما لو باع كل واحد منه ما جاء شخصاً أجنباً يقولون ألا ترى أنت الآن عندك دائماً باعا إلى بكر. فنقول حقاً تقول أنا أشتري مصيبة ذيك أو أشتري مصيبة عنه فحينئذ لا أشكاف تشتري باعوا المصيبة أو أشتري مصيبة ذيك قالوا هذا مثل ما إذا اشترى إثناء أجمل الهلال حقك تشتري لما حجمه وتترك الآها فالأولى راجعة إلى دخول الضر بالشخص والثانية إلى دخول الضر بالنقيم لأن الشبعة شرعت لددء الضر من جهة الشريكة الأجمد إذا دخل عليه فهذا راجع إلى الرؤوس للشبكات وإما يدخل عليك الضر في قدر الشبكة فإذا دخل فإذا كان ثنانا ويشارح آمد وكل واحد منه كله السبب ما هو مثل شخص يشارحك ولا السبب فالضرر هنا أعظم لأنه أكبر منه وسيضرر من طالحك أكثر فلك أن تجعل الله عن مجدك بالشراء أحد من السنبين لمن آخر كما لو باع زيتا إلى خالد وباع عمره إلى بكر كان من حقك أن تأخذ نبيعه باعه زيت أو باعه عمر وتفرق الصفحة. هذا بالنسبة إذا باعه إلى شخص واحد فإذا إذا باع الشريتان لشخص واحد أرباع الشريت لشخصين فمن حقك أنت الشخص إن شئت أخذت الكل في كل المسائل ولا اشتاك وإن شئت أخذت البعض بقدر حسوته وذلك جاء جدا دفع المضرب الأجنبي للدخيل عليه إلى أرض من تطيجه كلية تقنز واحد في الثلق الثاني في المسألة الأولى أو دفعا للحظ من نطيب الزائد الذي تتذكر بنياتك فقد تقنب شريك يساويك ولا تقنب شريك هو أكثر منك لأن المضرة تكون أعظم ويكون تطرف هو أكثر ويكون إفقاقه في لعياب أكثر مما لو كان مالكا مثلث أو كان مالكا بما هو دون نطيبك واشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة واشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة صورة المسألة لو كان لك شريك في أرض بداخل المسألة وشاء أيها هناك أرض خارج مكة سواء هذا الشريك أو غيره فلو أن شريكك في الأرض نأخذ المسألة هنا لو اشتركت مع محمد في أرض بداخل مكة وأرض بخارج مكة مناطفة الظلم اشتريتم من الأرض مهند من يوم الذي يجعله مكة من سنة وذلك يخارج مكة من سنة تنبك نفسه ويومي فضاع محمد نصيبه من الارض التي في داخل مكتن ونصيبه من الارض التي في خارج مكتن في صفقة معهية باعها الى خالد واشترى خالد الى المصيدين مثلا بالمليون نتحقق ان تقول اريد ان اشعق لنصيدي من الارض التي الهداخ مكتن ولا اريد نصيق الاشعق لنصيق البريء في خارجها ولك ان تأكس وتقول أشعر في الأرض التي لخارج نفسك، ولا أريد عن الشف في الأرض التي لذا وصلنا فإذا اشتغى النصمين والشفين بصفقة واحدة جاز لك أن تفرق الصفقين وجاز لك أن تشتري جاز لك أن تفرق من الشفين ولو كان لفترقات معين وجاز لك أن تشتري أيضا الشفين للثمن الذي دعا المحل كنت شريكا لو في هذه وهذه لكن لو كان.. لو كنت شريكا له بالأرض التي تداخل نتك وعنده أرض في خارج نتك مع شريخ تاني فباع.. اشترى منهم الأجندي هذه الأرض التي تداخل نتك وخارج نتك بصدقة واحدة بالمليون في, في هذه الحالة لو كذ.. وهو شريكة في الأرض التي تداخل نتك لم أكنت أريد أشياء أشهر فأنت تريد أن تفرق صفقة واحدة ونعرف بسيط معرف كم كانت طيمة الأرض التي نمتها وكم قيمة الأرض التي في خارجنا تفرق الصفقة الواحد وأن الله تقال الله صفقة واحدة يعني شراءه من شخص واحد صفقة واحدة فلذي هذه الحالة تفرق الصفقة ما يقال إنهما صفقة واحدة ولا فرة الصفقة ثم بذهب إلى العلماء من فق لا تكذب يقول لا تفرّه والصحيحة لا تفرّه ونقول لأهل الخبرة قدّبوا الأرض ذاتين عنها كم تيمتها فقدّرات فنقول له إذا عربت الشفاء إفعى هذه القيمة هو خذها نعم فلالشفيع أخذ أحده أخذ أحد الشخصين والنقضبين ولا بأس بذلك على التفصيل الذي ذكرناه وإن باع شخصا وسيفا أو تلت بعض النبيع فلإستفيع أفض الشخص بشخصته من الثمن قال رحمه الله وإن باع شخصا وسيفا هذه المساء كلها يدخلها العلماء هذا المساء كلها يدخلها العلماء رحمه الله من ذات إثبات قوة الشبع وبعض الشبع في بعض الأحيان تكون الشبع جاري على الثمن وعلى البيع النهوب من العروف سلا وفي دعض الأحلام تجري الشفعة على صور غريبة يرد السؤال هل ترتع إلى الأصل او ترتبر مستقنة قولها أحكام متخصصة فالأصل أن الإنسان يبيه العقار وتكون الشفعة لديها ديها واحدة مستقنة إذا باء العقار مع عقار الثاني قلنا إن له أن يشهر في السؤال إذا باع العقار مع المنفوض ونقلنا إذا باع شفتين من أرضين مختلفتين صفقة واحدة بيننا الشكم يجب السؤال الآن ذلك القسم العقلي هل إذا جمع بين العقار والمنفوض يكون الحكم بثبوث الشفعة أو نقول إن هذه المسألة مستثناء ولا تثبت بها الشفعة والجواب أنه إذا كما حكمنا لتبجئة الصفقة في العقارين وأكثر من العقارين لو وقع ذلك فإننا نجزئ الصفقة إذا وقعت لين عقارين ومطور إذا وقعت لدي عقارين ومطور نجزئ الصفقة هناك على قيمة العقار على حدة وقيمة المنطور على حدة من نفدة في العقارين فمثل رحمه الله بالشخص والسير فهذه كلفة وإلا قد يجيش شخصا وطعاما فمثلا لو قال له أذيرك نصف أرضي التي في داخل مكة في المكان الثلاثي مع مئة صعب من الأرض مع مئة كيلس مع مئة كيلس من السكر مثلا بخمس مئة قال قالوا قلوبة. هذا جمعا زينك أفر ومضب قالوا يا عندي سيارة وعندي نصف أرض وأنا مش هاجئ إلى نصف مليون عندي ضارقة ما رأيه لو أعطيك في السيارة مع نصف الأرض التي هي بمكة بل الله قال قدر إذن باعه عقار وباعه مع العقار منظور ففي هذه الحالة نظر كم قيمة الطعام كم حظ الطعام في الطفقة وكم حظ النصف من الأرض من الصفقة التي هي نصف مليون فوجدنا أن أهل الخضرة يقولون هذه الأرض قمت بثلاثمائة عشر وقطع عنه المثلوب مائتان فنقول حينئذ تشفح وتدفع له ثلاثمائة عشر تجد الصفقة ويعرف نصيب العطاء من نصيب المنقود ويؤمر الشهير في دفعه ما انتشفته نصيب البائع امتلت بعض النبيه او تلف باعوا المدائي هذه المساله صورتها لو اشتريتما ارضا في مخطط وهذه الأرض جاءت ايه فات اشتاها او غرقت كانت على بحر فغرقت ففي هذه الحاله لما غرقت بقيت ذهل بقيت ربها في شريكه كان قد باعاً هذه الأرض وهذا النصر للإباعه قبل أن تشتح جاءت هذه الكارثة في الشاحة من الشاحة من الأرض فتلف بعض المذين فيرد السؤال هل من حق الشريك والشبيح أن نشتح فيما بقي من الأرض أو ليس من حقه والجوار كما جزأنا في حال استفقاء نجزئ في حال الإثلاف وشتاة فإذا تلت بعض الأرض أو بعض المزرعة كأن تكون مزرعة وفيها زرع وطنة ومثلا مليون باع أحدكما نصيبه خمس مئة ألف ثم جاء أصوار وأحرق نص الأرض وبقي نصوار فهل الحقيقا فشل وإذا شفعت يقدر التالث تصفق قيمته من أنه يجب عليك أن تدفع القيمة كاملة قال بعض العلماء إذا نزلت مصيدة بالأرض وأثلثت بعض الأرض أو أثلثت بعض الزرع فنقصت القيمة ينظر إلى قدر التالح ويحسب من قيمة الشفاة فإذا كان هذا النقص الذي باعه شريكك من المزرع وهي سليمة طيبة قيمته هو خمسيحة ثم بعد الثلاث أصلحت القيمة 250 ففي هذه الحالة يكون يسقط قيمة الثالث وتشهأ وتعطي القيمة 250 فأصلت القيمة 250 يعني الثالث لا يشتهد ولا تشهأ بأقلق قيمة لأن لا تطالب بدسق قيمة الشرط أو النصيب الذي ذاهه في الأقلق إنما تشهأ بقبل الشرط مما تبقى مناسبة هذه المسألة أنها تابعة لمسألة تجبئة الصفقة فكما أنها تجزأت الصفقة في حال الجمع بين العقار وغيره سواء كان من جلسه وغير جلسه كذلك في سورة العكس والنقص وما في حال الزيادة تجزأ كذلك هنا في حال أن نقص تجزأ من باع أرضنا نصيبه من أرضنا ثم ثلث شيء من ذلك المصيب والرقية بقية الأرض فإنه يطال الشفيع بدرج قيمة الأرض بعد الثلاث لا قيمتها ما نقول له ادفع الوثماليون إننا نقول ادفع 250 ألف إذا كانت قيمة الأرض بعد حدوث هذه الحادثة أو الجارثة تساوي هذا الأرض فنالشفيعي أقفى الشخص بحثته من الثلاث أخذ الشخص بحصته كما ذكرنا أن هذا الغرق للفساد للإطلاف لا يتحمله الشبيل ولا سفعة لشركة وقته يقول المصنف رحمه الله ولا سفعة لشركة وقت هذه الحقيقة مفألة تحتاج إلى شيء من الشرح للصديق لكن محلو إن شاء الله بعد الوقت عند الظلماء خلال إذا أوقفت شيئاً من أرض أو نحوها في المزارق نحوها لو أوقف هذا الشيء هل يزول ملكه عنه بالكلية ويصلح ملكة لله عز وجل أم أن ملكيته تبقى إذا قلنا إن الرب تزول ملكية من جهة لقضي طاحبه له أحين إذن لم تستطيع أن تفتد الشيخات لأن الشفعة يشترط فيها أن يكون الشفيع مامي والوقف مامي في العرب. ولذلك هذا مقرر على أقوى وهو أنه يشترط في الشفعة أن يشفع أحد الذي جئنا ولو أنك كنت سريكا مع شفعت ثم باع هذا الشفعة مصيبة ثم ووهبه وتصرف في فيه ثم بعت أنك رصيبك ثم ذاهبه ونصنفه بيتم حقق بعد الهدى وبعد البيع المساعدة في الشفعة لأن ذالت مكفة فإذا ذالت مكية الشفعة عن مطيبه الذي يستحق لسوده الشفعة قبل أن يطالت الشفعة وقبل حكم للشفعة فإننا مكينئين تسقط الشفعة فهو إذا أوقف الأرض وذالت مكيته هنا فإذا أذى المجدد من الذي يشارك؟ ومن هنا قال رحمه الله لا يشفك في شريكة وقتنا ويقول تكون الشركة الوقف عامة وحاصة العقاف الخاصة مثل أن نقول لأولادي ويخصص الوقف لأولادي أو لبني فلان يخصصهم يقول الوقف عاما يقول لفقراء المساء المسلمين لهم من العموم لهم من النسي شكرا على المسلمين والمساكين والمجاهدين ونحمل هنا اذا قلت ان الوقت ما يلزمه تصحيح هذه الحاله اذا كان النصف المتبقي وقت وذا شريك الوقت شريك الوقت كيفاده لو انك مع شخص اشتريتما ارضا فقام هذا الشخص واوقف ارضه لله عز وجل على اي وجه من وجوه توقف لما انقحها بعث أن ليس من حقه ان نشق عليه ثبته الوقت لان من في قبره قد زاله الوقت من شرط ثبوت الشرع ان يكون الشيء مارفا حتى استغفر ادوار الناس قال في هذه الحاله لا شق عليه و بناء عليه يكون إسقاط الشفعة في شركة الوقف نبينا على علم المنزيد المنزيد المنزيد ولا غير ممكن ثابق ولا غير ممكن أو ممكن أو ممكن ولا غير ممكن ثابق لا يستحق الإنسان الشفعة إلا إذا كان له ملك سادق للبيت أنه وقعت ملكيته بعد شراع الأجنبي دي إحنا دمنا شفاتنا لو كان مهلا هناك أرض بين زيد وعمر فباع زيد لخارج وباع عمر لكعمر وقع ضير زيد لعمر قبل أن تشتري ريت من حقك بعد أن تشتري قول أنا شهر لأن البيع وقع قبل النسيجة للمنصيب الذي تتشق في الشهر وهذه كلها أمثلة يقصد منها التنبيه على بعض الغمور والشروط التي ينضغي طرفه فلابد من نوجود الملك ونجد من أن يكون الملك سادقا سادقا لثقت البيت أما لو حثال آخر لو كان الملك مفراخ بغير البيت مثلا لو كان عوالد الإنسان معنى من شيخي ابو فباع شريف والد ارضه ووقع بيع في المحضر وبلغ الوالد مستخف الباع فتقطع حقه في الشراء ثم دوخ شريف و انتقل من شيخ البركه قال البركه نحن نريد ان نشق ثناء في هذا البيت نشق القصيده شريف والده قال إن ملككم لن يكون سابقا من ذلك لإنما وقعت بعد الملعي فلا تستحقون بالشرف إذن نابد لأن يكون هناك ملك فأخرج هذا الشرف الوقفية لأن الوقفية لا متفكرة كما سيكون إن شاء الله ترسين ثانيا الشرف أن يكون هذا الملك سابقا فإن كان الملكم تأخرا فإنه له أثر ولا يمكن تهبط ولا لكافر على مسلم ولا شفرة لكافر على مسلم. أجمع العلماء على فرور الشفعة للمسلم على المسلم وللذنية على ذنب المسلم والخلاف لو وضعت الشفعة من ذنب على المسلم فهناك تاريق صور المسلم عليها. المسلم على المسلم والكاثر على السابق الذنب على ذنب والمسلم على ذنب لكن المثلة الخلافية هي راضعة وهي شبعة الذنية على النسم من أنفلة هذا المثلة تطع إذا كان أهل الذنة في أرض واشترح نصف وذنية في أرض فلو اشترح نصف وذنية في أرض إن باع الذنية سواء باع على ذنية أو على مسلمي فمن حق المسلم أن يشهر هذا ما في إشهر فإن باع المسلم ننظر في بيدي إن يقع على ظني فتصبح شبعة ظني على ظني وهي جائدة لعموم الأذنة وإن ما انتقع من المسلمي على مسلم فحين يدني السؤال هل الظني شريك المسلم أن يرشع فيأخذ هذا النصيب من المسلم الداخل عليه على في حالنا إذا باع نصيب على المسلم وكان شريكا للنصيب أو كان هناك ذنية باع أحدهما نصيبه إلى المسلم فحين يرشع الزمن الثاني على المسلم هل حقها أن يرشع على المسلم؟ اختلف القرناء في منوات هذه المسلم وقع فيها خضاء لأن السلف كأمر من هذا الأجيب وإبراهيم الأخير رحمه الله على الجميع وحاصلنا بحروف هذا المرثلة فيها قولان القول الأول لأقول لا شبعة لذنية على المسلم وهذا نرهب سبهون لذنها نرهب الحنابي الله رحمه الله أنه لا شبعة لذنية على المسلم ولا يستحقوا بذنية أن يأخذ النصيب من النصيب إذا ذيع له سواء كان بيئ من النصيب أو ذنبه وهذا القول هو للإخارة من صنعه رحمه الله أنه لا شفعتك لكافر على نصيبه والقول الثاني أنه يستحق الذنب الشفعة على النصيب وهو من الجمهور بل ما أخيه وإذا تعتبر هذه النصيب من مفردات الدنهر الحمدري من مفردات النظام الحمدس المفردات للغلماء هي المسائل الفترية التي انفرد فيها مذهب عن بقية المذاهب الأخرى فهنا مفردات في نظام الحمدس ومفردات اللبن العنمالي والشابي والحمدس ومن أنفس الكتب التي يقولها في المفردات المفردات للغنمال ابن كثير الحافظ من كبير وهو كتابه من الشهور المسائل التي انفرض فيها الإمام الشابعي عن إخوانه المنبئين ولفق فيها مفردات المنبئ الشابعي كلالك مفردات منها بن الحمدل هناك مفردات ولها نظم وشرح هذا النظم في كتاب المشهور من في الشفاء الشابعيات لشرح مفردات للإمام الشيخ الحنابلة أن تهدد الألماء رحمه الله الرحمن الرحيم هو من أمسة الكتب يذكر فيها المفردات من المهام مرد من المنساء التي انفرض لها هذا المذهب عن خلوط المذهب فهذا المثلة من المفردات انفرضوا فقالوا الدنيا لا يشفحهم السيء وبماء على هذا الثول فقم هذا القول له أدنة وتكلم عن هذا المثلة في الإمام النقييم رحمه الله كلاما نفيسا وذكر الحجد والأدنة في حسابه النفيس أحكام أهل الدنيا وذكر فيه أكثر من عشر صوجه لترزيح القول القائد أنه لا شعة للذنين على النسلم لأن الإسلام يعلم ولا يهدى وفي أخذ النصير من المسلم قهر له وعلم عليه ثانيا أن الإسلام هو دين الله عبد وجل ويأصد من منه إعلاء كلمة الله ومقصود إعلاء كلمته ونشره في الأرض حتى لا يكون لكاثر سلطان عن النسلم حتى هذه الأموال فقالوا أولا في هذه الحالة إذا اشترى المسلم إذا اشترى المسلم هذا النظر وجاء كافر استكثر كافر وتقوع المسلم استظهر في أمر زائد عن حق ومما يؤكد هذا قال أن الله يتشر على نعلا بسامة رسول الله عليه وسلم لذلك من الكفار أن اضطرهم إلى أضياء الطريق وأن ينزأهم بالسلام معانهم معانا يماننا الإبلاق اللابد أن يشعروا في بلاد المسلمين بالذلة والحقارة لأنهم إذا لم يشعروا بلادك أستعلوا على المسلمين وتأوروا المسلمين وهذا أمر من خطابة رضا الله عنه من سنة غمرية وجرى عليه أن كانت عند العلمات يكون إجهاء على أن الكافر إذا كان بين المسلمين لا يدني بنا أن يعلوا به فوق المسلمين يشعروا به أوراقه الله كن له تميز عن المسلمين وعلى المسلمين لأن المقصود أن تكون خيمة الله هي الغالدة وكما يكون الشعار للإسلام معناً وكونوا محيثاً فإذا جاء كافر يتظهر عن المسلم الشراع المسلم ويتظهر عن المسلم تساع رقعته من في يتيه بين المسلمين هذا رشح المسلم ربنا مطارح المسلم وسيجعل له سلطانا عن المسلمين الله رضا وجل وليه يجعل الله المكافرين على المؤمنين سليم ونحن بالشبع أن يجعل المكافر على المسلم سليم تكلم كلاما ما لأدلة النقلية والعقلية من أكثر من أسره حجوه وظيئا أن الشريعة وحكمة الشريعة ومقاطبة الشريعة بل حتى إن المقصود من الشفعة قد لا يضحق إذا متهمها الكافرة من أن يشاء عالمين لأنها شريعة يزفع الضغط وهناك أضط من كافر لا يدينه في الحق يستعلي على المسلم المزيمان ولذلك لا شك أن من تأمل أصول الشريعة يقوى يقوى هذا الوجه ويرى ان القول الذي تضع في الشهر عن لا يخدم النظر إذا كان هذا نسلم لأن العمنات تخفص وهنا قوائب وعصول الشريعة تخفص ما هو أقل ندرجة منها فأنت إذا نظرت إلى نصوص الكتاب ونصوص الصلة وهذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فائلي والقول ففي شعال الكفاء وألن إعطائه من قوة للسرهاب عن المسلمين ترى أن القول لهذه الشجعة لهم أقوى وأظهر وأنه يسور القول لتخصيص جنون الأدلة الواردة ولأن الأدلة في الأصل إنما وردت للمسلمين والكشفار تبع والثالي لا أسوأ اندراجه حتى الأصل من كل ولي إذا عارض ما هو أقوى وأرجح بصولاً ومعناً ولذلك في الأقول إن القول لأسقاط الشجعة للجنونية عن المسلم وقال وأمر الله